فسخط الله عليهم ان سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما انزل اليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم ولكن كثيرا منهم فاتقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشرتوا ولتجدن أقربهم وزة للذين آمنوا الذين قالوا إن